وما الشروط التي يجب توافرها في الطواف شروط صحة الطواف هي اولا الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ومن النجس وفيه حديث عائشة حين حاضت ومنعها الرسول عليه الصلاة والسلام من الطواف حتى تظهر ومثل الحيض الجنابه. ولو طافت صح الطواف إذا تحتم عليها السفر قبل أن تطهر وعليها بدانة أو شاه على ما هو موجود في حديث عائشة والحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء ليس شرط صحة عند الحنفية بل هو واجب يجبر تركه بدم والطهارة من النجس في الثوب أو البدن سنة عندهم لا يلزم بتركها شيء ومن به سلس بول والمستحاضه دائما يطوفان بلا طهاره اتفاقا الشرط الثاني ستر العوره في حديث الصحيحين عن ابي هريره قال بعثني ابو بكر الصديق في الحجات التي امره عليها الرسول قبل حجه الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر لا يحج بعد العام مشرق ولا يطوف بالبيت عريان والأحناف يقولون إن ستر العورة واجب لو ترك صح الطواف وعليه الإعادة ما دام بمكة فإن غادرها وجب دم الشرط الثالث أن يكون الطواف سبعة أشواط كاملة. لو ترك واحد منها بطل والأحناف يقولون ركن الطواف أربعة أشواط فقط والثلاثة الباقية واجب لو تركت وجب الدم الشرط الرابع أن يبدأ من الحجر الأسود وينتهي إليه الشرط الخامس أن يكون البيت عن يسار الطائف الشرط السادس أن يكون الطواف خارج الكعبة وخارج حجر إسماعيل لأنه جزء من الكعبة وكذلك الشاه ذروان وهو البناء الملاصق لأساس الكعبة الشرط السابع الموالات في الأشواط عند مالك أحمد ولا يضر التفريق اليسير ولو كان بغير عذر أما التفريق الكثير فيضر إلا إذا كان بعذر والحنفية والشافعية قالوا إن الموالاة سنة والله أعلم